وَرَجَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَهَا لَكُمْ وَرَجَعْنَا كُلَّهُمْ كَذَّابًا فَقُلْنَا هَاتُوا هاتو وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا يفترون تقول انها فسوها نفسك عنهم ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون